وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح وتصر في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق.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 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفر للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون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 إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا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 أم حسب الذين جت رح السئات أن يجعل لهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, وأضله الله على علم وَخَتَمَ على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِآؤُا آبَاءَنَا إِن كنتم صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 قلتم ما ندري م الساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما, وما نحن بمستيقين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ